الحمد لله خلق الخلق ويسر كل مخلوق لما خلق له احمده واشكره جعل النساء شقائق الرجال وللرجال عليهن درجه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أوصى بالنساء خيرا فعليه وعلى أصحابه صلوات ربي تترى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لقد خلق الله البشرية من ذكر وأنثى زوجين اثنين وجعل قوام الحياة على هذين الجنسين لكل مهنته ومهمته في الحياة يسعى لتحقيقها ويسعى ويتعبد الله بادائها لكل منهما مهمه لا يستطيع الجنس الاخر القيام بها وان قام بها فهي لا تناسب ظروفه واحتياجاته الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كون الرجل وطبعه على قوه الشكيمه وتحمل المشاق وقوه التفكير وغلبة العقل على العاطفه وخلق المراه وصورها بصوره الناعمه الرقيقه تغلب عاطفتها عقلها وتحمل الحنان المتدفق بين ضلوعها وهي مصنع النشو وحقل الانتاج والرعايه لقد جعل الاسلام للرجل حقوقه وللمراه حقوقها فالمراه نصف المجتمع ولكن ليس النصف المعطل كما يتشقب كما يتشدق به ارباب التحرر والفسوق ان المراه هي التي كونت الرجال وحضنتهم في محضنها المملوء بالدفء والحنان حتى ترعرعوا ونشأوا نشاء صالحه وخرج منهم القاده والملوك وخرج منهم المصلحون لقد وازن الاسلام بين الرجل والمراه في الجزاء والعقاب من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى المؤمنون والمؤمنات جعل للرجل والمرأة طريقًا مشتركًا للوصول إلى جنّات النعيم وهي وهو رضًا وهو رضًا الله كلٌّ بما فرض الله عليه بل جعل طريق وصول المرأة أيسر وأسهل فحسن تبعُّ للمرأة لزوجها فحسن تبعُّ للمرأة لزوجها يعدل عملا كثيرا من جانب الرجل ومن ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه واذا صلت المراه شهرها واذا واذا صامت المراه شهرها وصلت فرضها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه قيل لها ادخلي الجنه من اي ابواب من اي الابواب شئتي ان تكليف المراه وتكليف الرجل مرهون بما جبل عليه كل منهما فطبيعه الرجل تخالف طبيعه المراه اذا لابد ان تكون الوظيفه مختلفه والعمل متباين والمساواه في التكليف اجحاف وظلم فلكل طبيعه فلكل طبيعه عمل يناسبه ولذا فرض فرض الاسلام شرائعه وحد حدوده وبين اوامره فهناك امور مشتركه بين الجنسين وهناك اوامر مختصه بالمراه وهناك اوامر اخرى مختصه بالرجل هل على النساء جهاد يا رسول الله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره ضرب الاسلام على المراه الحجاب وفرضه طهره ونقاء وضرب على الرجل السعي والقيامه على زوجه واهله فهي كالملكه في قصرها وهو الوصي والساعي عليها لقد تساءلت احدى الصحفيات عن وضع المراه في الشرق فرد عليها المسؤول عن وضع المراه عندهم لقد راها تقود الشاحنه وتقم الشارع اما عند المسلمين المستمسكين فهي في مملكتها وحولها وحولها اولادها الذين هم في الحقيقه خدمها وزوجها الذي يتصبب جبينه عرقا لجلب الرزق لهم واسعادهم ان الاسلام لا ينظر الى المراه نظره اخرى لا ينظر اليها نظره ازدراء واحتقار كما تنظر اليها الديانات المحرفه من انها مصدر الخطيه والبلاء كما عند النصارى او انها جسم شرير كما عند اليهود انما الاسلام ينظر للمراه نظره اكرام واحترام وصيانه واجلال ناء بها عن الذئاب التي تخنق ولا تاكل ونأا بها عن مستنقعات الرذيله وبؤر الفساد وصرفت طاقتها من الحب والغريزه في مصرفها وآثبها على ذلك عرف ضعفها فحط عنها الصلاه زمن حيضها ونفاسها وأمرها بقضاء الصوم في ساعتها عرف حنانها وعاطفتها فجزاها على موتي ولدين من اولادها الجنه لتحتسب ذلك عرفها نسيانها فدعم شهادتها بشهاده امراه اخرى فولج المغرضون ولج المغرضون من هذا الباب ينعقون فاثبتت دراساتهم هم ان دماغ المراه اصغر من دماغ الرجل واقل تلافيفا من تلافيف دماغه ولذلك لا تبرز المراه في مجال التخصصات المعقده كهندسه ونحوها وتبرز في مجال الادب والدراسات الانسانيه عباد الله وبعد ما احتلت المراه المسلمه مكانتها المرموقه في ظل شريعه ربها حيث صانت تلك الجوهره الغاليه عن انظار المغتلسين ونأ بها انت نالها جوارحهم القذره شرق بذلك المنافقون والكافرون في عصورنا الحاضره وصرخوا باعلى اصواتهم لتحرير المراه وهم في الحقيقه يريدون تكبيلها وانخدعت المراه المسكينه في الغرب بذلك البريق وانخرطت مدن الشرق المسلمه لا تلوي على شيء تريد اللحاق بركب الحضاره المتمثل في تحرير المراه المزعوم وهم في الحقيقه قد حفروا قبرا للمراه ثم وادوها فيه وفي جنبات سوق النخاسه العالمي للمراه تجد السماسره ممن يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته يقتلون المراه باسم الحريه يتسوقون في سوق الجنس تحت قانون البغاء تكرونين ايتها المراه بغيه وهم شرفاء كما يزعمون يكسبون المال بفتاه متبرجه ويروجون مصنوعاتهم بصوره عاريه ياسرون جمالك باسم المساواه وانت للمدافعين عنك تشتمين ولجلاديك تمجدين تطربين لكلمه الحريه وفيها قيدك الشديد لقد نفضت المراه الكافره في الغرب عنها غبار الصمت حينما صرخت باعلى صوتها تريد الحمايه من الذئاب الرجاليه الانجاس الذين يتحرشون بها في عملها في وظيفتها في مصنعها الذي زج بها به دعاه الحريه المزعومه لقد سلبت المراه حقوقها بان يسعى الرجل عليها ويكفل لها العيش الكريم فخرجت تبحث عن العيش دافعه فاتوره المساواه بين الرجل والمراه وبعد التعب والنكد والكد تستطيع المراه الحصول على العمل في الغرب بنصف راتب الرجل شريطه بذل اعز ما تملك عفتها وكرامتها حتى عندنا حتى عندنا حينما خالطت المراه الرجال بحجه العمل والمساواه لم تسلم من ذلك فكم من الحوادث اثيرت في الاعلام وكم من الاعراض تهكت والضحيه المراه حينما تفقد عزتها وحينما تفقد عفتها وربما فقدت بعد ذلك عملها الذي ضحت من اجله وفي سبيله ايها المسلمون ماذا افرزت الحضاره الغربيه النتنه المبنيه على المساواه المزعومه لقد افرزت امراضا مستعصيه كانت بدايتها بالزهري والسيلان وكانت النهايه بالايدز لقد بلغت الاصابه بهذا المرض معدلات عاليه حتى في البلاد الاسلاميه لقد انفصمت الورا الاجتماعيه والتواصل الاجتماعي في ظل الحضارات الغربيه وتمزقت الاسر واصبح البيت يحوي بين جدرانه عجوزان طاعنان فراء اولادهما في سن الثامنه عشر او قبلها طلبا للبحث عن العيش ان الفطره ان الفطره ستطارد الناكبین عنها ستطاردكم ايها الليبراليين ستطاردكم ايها المنافقين لقد وجد لقد وجهها سؤال الى 100 كافر امريكي وامريكيه ليسوا بمسلمين ايهما يسعدكم اكثر الحياه الاسريه ام حياه العمل خارج المنزل فكان الجواب ان هناك ثلاثه ان هناك 73% من النساء وواحدًا وستين بالمئة من الرجال يحصلون على متعة الحياة في المنزل تفوق بكثير ما يحصلون عليه في حياة العمل وكلما كبروا في السن زادت أهمية حياتهم العائلية وقالوا أنهم يعتبرون العمل مجرد اقتحام طفيلي على الحياة الطبيعية عباد الله كيف يكون البيت بعد هذا سجنا كما يصفه من زينوا العمل في عين المراه ستظل شهادات الفطره تطاردكم يا من تحاولون ابعاد المراه عن سعادتها الحقيقيه في بيتها مع اسرتها ان الاسلام جعل للمراه رسالتها التي يجب ان تؤديها وان تقوم بها ونظر اليها بان كيانا بانها كيان له مقوماته وله ميزاته وله مميزاته تحمل بين جوانبها الجمال والاغراء ولكنه في مجاله الذي حدده اما اذا خرجت المراه عن ذلك الاطار تحولت بذلك فتنه يستعدي بها الشيطان على ارباب الشهوات وصارت فخا تتنقل به القلوب المريضه وغدت مجرد جسم ودميه لا روح فيها ولا معان تسمو اليه النفوس النفوس الخيره اما اذا عرفت المراه رسالتها في الحياه وانها مسلمه تستمد تعاليمها من شرعه ربها وعزتها من دينها ومكانتها من شريعتها فانها بذلك تسمو بنفسها وتثبت شخصيتها وتكون بذلك صاحبه رساله عاليه تسعى الى تحقيقها فتسمو نفسها وتعلو همتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله يشهد يشهد عقد التسعينيات الميلاديه سعيا حثيثا لفرض الرؤيه الغربيه على شعوب الارض والزام سكان المعموره بدستور عالمي مكتوب ينظم شؤون الحياه كافه صيغه هذا الدستور بعقل وتجارب الانسان الغربي المريض والحضاره الغربيه النصرانيه متجاهلا خصوصيه الحضارات الاخرى في العالم وعلى راسها واهمها الحضاره الاسلاميه والشرعه السماويه وتنظم المؤتمرات وتحاك المؤامرات من قبل الهيئات العالميه التي اتخذها الغرب مطيّةً لفرض رؤيته ونرى الغرب الكافر في الألفية الثالثة يتدخل علانيةً في شؤون العالم الإسلامي بعد أن كان يُلمِّح تلميحاً فلا بد من إصلاح أوضاع المرأة في هنا وهناك ويستغل نوابهم من المنافقين والليبراليين لينفذوا خططهم ويستغلوا نوابهم ويفرضوها على المجتمع المسلم المحافظ لتسير على النمط الغربي وتبتعد عن النمط الاسلامي رويدا رويدا اننا امام هجمه شرسه تريد اقحام المراه في وضع يصعب الخروج منه فمن الاختلاط فمن الاختلاط الى حمله القياده للسيارات والتي تم اخماضها الى رياضه البنات في المدارس وربما في النوادي فيما بعد ونحن نتساءل هل انتهت جميع مشاكل المراه ولم يبق ولم يبقى الا هذه فتحل لقد فشلت الرياضه في مدارس الاولاد فكيف بها في مدارس البنات ولماذا الاهتمام الان برياضه البنات وقد افتى العلماء افتى العلماء في هيئتهم بتحريمها على وضعها حيث حيث انه يجر الى فتح نوادي النسائيه ثم دخولها في مباريات عالميه ومختلطه وغير ذلك من الفساد التي من الفساد الذي تجر اليه من الفساد الذي تجر اليه مثل هذه الخطوات ان على المسؤولين ان على المسؤولين واولياء الامور ان يخافوا الله وان يدركوا ابعاد هذه المشكله واذا استمر الوضع على هذه المصائب المتتابعه من جر المراه الى الخروج والاختلاط فان هذا مؤذن بخراب نعوذ بالله من تلك الفتنه التي بينها صلى الله عليه وسلم ان اول هلاك بني اسرائيل واول فتنتهم كان ذلك من قبل النساء اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا واحمي بلادنا اللهم احمي بلادنا اللهم احمي اعراضنا اللهم احمي اعراضنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفه عين اصلح لنا شاننا كله يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عليك بالذين يريدون افساد نسائنا وبناتنا اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم افضحهم على رؤوس الاشاد اللهم افضح اللهم اهتك اسارهم وافضح اسرارهم اللهم يا رب العالمين اللهم انا نستودعك اوراتنا اللهم انا نستودعك اوراتنا اللهم انا نستودعك اوراتنا ونساءنا وبناتنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا ومعلمنا الذي انذرنا فتنه النساء اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله وعلى المهاجرين والانصار اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم أنت وليهم والكافرين لا مولى لهم اللهم انتصر لهم في الشام اللهم كن لهم في الأقصى اللهم كن للأقصى حيث عز الناصر يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والأكرام ول علينا الأخيار واستوزر فينا الصالحين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح ولا تنا و لا تامر المسلمين واجعلهم مصلحينا لرعاياهم اللهم اجعلهم مصلحينا لرعاياهم رحما بهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه